ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا ا ل س م ا ء انشقت وأذنت ل ر ب ه ا وإذا وألقت وألقت ا وحقت ل أ ر ض مدت و أ ل ق ت و أ ل ق ت م ا ف ل ا س ل ر ب ه ا وحقت ي ا أ ي ه ا الإنسان ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه ف أ م ا من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب, فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إ ل ى أ ه ل ه مسرورا وأما من أوتي وراء من كتابه ورا موسوعه ويصلى ي النابلسي ه ك ن للعلوم الاسلاميه ر ب موسوعه النابلسي ا ق ا للعلوم الاسلاميه ق ر بل الذين كفروا يكذبون والله أ ع ل م بما ي ع و د فبشرهم بعذاب أ ل ي م إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم, لهم أ ج ر غير ممنون